Book 2 9:30 39 39 Problemer <try> med bilen Dåto lu sayara Ta'attul -ta al sayara Wo er den nærmeste tankstation? أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ يا حادقتي ديك، معي عجل مبشر. معي عجل مبشر. هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. Jeg ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. Hatun هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ ووأين هاتفك؟ أين يمكنني أن أتصل بالهاتف؟ أين يمكنني أن أتصل بالهاتف؟ أنا بحاجة لخدمة سحب سيارة. أنا بحاجة لخدمة سحب السيارة. ياي ليزا أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. تارسكيت إت لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. ويعطني أمس التلفون. أين يوجد أقرب تلفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ وي ها نحتاج إلى مساعدة نحتاج الى مساعده. رينغ اتصل بطبيب. اتصل بطبيب. رينغ اتصل بالشرطة. اتصل بالشرطة. اينا رخصتك من فضلك. رخصك من فضلك. رخصة القيادة من فضلك. رخصك القيادة من فضلك. تاك. رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.